إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا فولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد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 هي الخطبه الأخيرة في قصة موسى والخبر عليهم السلام لذلك أننا إن شاء الله تعالى سنعرض للمشهد الأخير والذي به انفضت الصحبة بين موسى والخضر عليهم السلام ذلك المشهد أو الموقف هو موقف الكن الذي كان تحت الجدار وسننظر كيف أن الله عز وجل يعاقب الرجل على قصده في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يمينك على ما فهم صاحبك احيانا يعرض الرجل ويوري بالكلام واحيانا يحلف مثلا يأتيني رجل معك مال فأضع يدي هنا وقل لا والله ما معي مال مع أن المال هنا لكن أنا أشرت إلى هنا فأنا لما قلت لا والله هذه اليمين ليست لقصدي أنا بل بما فهم صاحبك فصاحبك فهم أنه ليس معك مال قط وأنت تقصد أنه ليس معك مال هنا فأنت حانث في يمينك لا تقل أنا قصدي كذا المهم قصد صاحبك لماذا؟ حتى لا تتخذ الايمان جنة للمعاصي وللخيانة والخداع فالله عز وجل قد يعاقب الرجل على قصده بنية صاحبه وهذا ما سوف نراه إن شاء الله في درس اليوم قال الله عز وجل على لسان الخضر: وأما الجذاه فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا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 انطلقا حتى إذا أتا أهل قرية استطعما أهلها دخلوا على القرية يطلبون طعاما فابوا أن يضيفوهما ما هي العقوبة أن يبني الخضر الجدار وهذه عقوبة نعم لأن الجدار لما مال وقد وصفه الله عز وجل بصفة الآدمي جدارا يريد أن ينقض الجدار يريد أن يقع وكان تحت الجدار كنز فلو أن الجدار وقع لظفر أهل القرية بالكنز فأخذوه فلما أقام الخاضر الجدار حرم أهل القرية من الكنز وحفظ الله عز وجل هذا الكنز لليتيمين فهذه عقوبه لهما ولذلك موسى اعترض قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا خذ اجرا نأكل به لكن يمنعونا من الضيافه والقرى وهو حق لنا ونحسن اليهم بأن نبني جدارا مجانا، فلما أقام الخضر الجدار حمى ذلك الكنز لأنه ليتيمين واليتيم عند البشر هو فاقد الأب واليتيم عند الحيوانات فاقد الأم ولكن هل يظل المرء يتيما مدة حياته هل يصلح أن يطلق على إنسان ما أنه يتيم مدة حياته لا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح لا يتم بعد بلوغ لا يتم بعد بلوغ فاذا بلغ الرجل انتفى عنه مسمى اليتم لماذا لان اليتم هو عبارة عن صفة تلزم عاجزا الطفل الصغير حتى يبلغ الحل هذا عاجز عن الكسب عاجز عن التفكير فإذا بلغ أشده والتواف لم يعد بحاجة إلى أبيه حتى وإن كان أبوه حيا أما هو فهو بحاجة إلى أبيه ما لم يبلغ ولذلك في الآية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فدل ذلك على أنهما كانا يتيمين صغيرين ما بلغ الحلم فهذان اليتيمان حفظ الله عز وجل الكنت بصلاح أبيهما وفي هذا دليل على أن الصلاح ينفع الذرية أي شيء تفعله يكون لك به لسان صدق افعل المعروف الان يقعد لذريتك قال الله عز وجل وتلك الايام نداولها بين الناس انت اليوم في رفعه ومنعه غدا في ذل واستضعاف وغيره في عز ومنع هذه سمة لهذه الحياة حتى لا يأمن أحد بها ومن قرأ التاريخ سواء التاريخ الإسلامي أو التاريخ المعاصر أو تاريخ اليهود أو النصارى رأى هذه حقيقة ثابتة لا تتخلف البشرية كلها من يوم ان خلق الله ادم حتى الان لم تعرف اعتى ولا اضل من فرعون البشرية وانا احترز بقول البشرية عن ان اتعقب بان الشيطان اضل البشرية البشر لا يعرف بينهم اعتى من فرعون ولا حتى مسيرم الكذاب الذي ادعى النبوة فإن ذاك ادعى الألوهية ومع ذلك وكان في عز ومنعه من نفسه ومن قومه فإن الله عز وجل الذي أجرى الأنهار له في مصر أغرقه بها وهكذا تنقلب النعمة إلى نقمة الماء نعمة وجعلنا من الماء كل شيء حي لكن الماء يغرق فهذا سرعود الذي افتخر بالماء وبأن هذه الأنهار تجري من تحته جعلها الله فوقه وفي تاريخنا المعاصر رجل قال اولادي في الجيش وهذا الجيش لي وهذه النياشين لي ويلبس بدلة عليها نياشين لم يعرفها احد من البشر ما احد يمنعه ما الذي يمنعه ثقته بالناس وثقته بالبذله الواقيه من الرصاص لكن الله عز وجل يحرك الناس قال لي أحد الطيارين بينما أركب الصائرة في تدريب اذ نظرت إلى القاهرة فإذا أعلى عمارة في القاهره أقل من, من هذا البنان والناس يمشون كالنمال نمل على الأرض قلت كم ارتفاع الصائرة عن الأرض اثنين كيلو ثلاثة كيلو أربعة كيلو إذا كنت بهذا الارتفاع القصير ترى هؤلاء الناس بما فيهم من كفر وجحود وعناد وظلم تراهم نمالا ليس لهم وزن فكيف يرى ربنا من فوق سبع سماوات هذا البشر نمال تتحرك على الأرض فيها الشر كله وفي بعضهم خير. هذا الجيش الذي حمى كان هو الآفة بالنسبة للذي يحتمي به وكذلك ربك يعطي الآيات للناس لماذا؟ لعلهم يتفكرون أي رجل يأتي بعد ذلك لن تكون أقوى من فرعون ولن تكون أغنى من قارون لما تستطل على البشر؟ بقوتك او بمالك وهؤلاء اسلافك اي الذين مضوا فالارض لن تتخلص من كبوتها هذه الا اذا عاد المسلمون بالذات وليس اي انسان المسلم اننا نطالب المسلمين ان يسلموا الذين يخرجون من هذه البلاد يدعون الى الاسلام في بلاد الكفر كامريكا او روسيا نقول لهم ذو القربى اولى هل اسلم اناسكم اولا حتى تذهبوا قد يفتن الرجل الداعية ومن يدري ان السفر الى بلاد الكفر محرم إلا لضرورة قصوى كشيء نافع للمسلمين لابد لهم أن يدرسوه أو يعلموه فحينئذ يجب السفر لكن يسافر ليسكن هذا لا يجوز أما الجدار فكان لغلامين يتيمين بالمدينة الله حمل كنز بصلاح الوالد وكان أبوهما وجعل الله عز وجل كفيل على الذريه الله قالها في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يؤمن عليهم لا فالتامين على الحياه ضرب من المقامرة نهى الإسلام عنه لا تؤمن على حياتك فإن الذي يقبض منك ثمن التأمين قد يموت وهو يكتب الرقم يكتب المال الذي استلمه التأمين على الحياه مقامرة إنما ماذا يفعل الذين يخشون أن يتركوا ذرية ضعافا لا حيلة لهم بين الناس فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذان قفطان ادفعهما الله عز وجل كفيل بذريتك من بعدك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ومن الحكايات الجميلة التي تهز القلب من قصص بني اسرائيل الصحيح الذي حكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لنأخذ منه العبرة على كفالة الله عز وجل لعبده المؤمن روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر رجلا من بني إسرائيل أن هذا الرجل أراد ألف دينار قر فذهب لرجل آخر قال له أقرضني ألف دينار إلى أجل وليكن في آخر الشهر وأعطيك الألف دينار قال ايتني بشهيد قال كفى بالله شهيدا قال ايتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال فذات أي أنا لا أريد إلا هذا وأعطاه الألف دينار لأجل فأخذ الرجل المال وركب البحر فعمل بالألف دينار فلما جاء موعد الوفاء وكان بين الدائن والمدين بحرا وكان البحر هائجا وكانت الرياح عاصفة بطبيعه الحال المراكب التي تنقل الناس تكف عن العمل. فوقف الرجل بالألف دينار على شاطئ البحر ينظر مركبا فلم يجد. يا رب ماذا أفعل؟ أنت الضامن وأنت الكفيل ونريد أن أفل للرجل وكان الرجل الدائن على الشاطئ الآخر ينتظر حضور الرجل بالألف دينار على حسب الموعد المعلوم. فلما استيئس الرجل اخذ خشبه فنقرها عمل كده فجوة فيها ووضع الالف دينار ووضع كتابا مع الالف دينار أنني ان هذا المال مخصوص به من فلان الى فلان ثم امسك الخشبه بعدما سدها وقال يا رب انا جعلتك كفيلا وجعلتك وكيلا وضامنا فأوصل المال إلى صاحبه وقدف بالخشبة في البحر في بعض الروايات أن الخشبه كانت تمشي ضد الموج مع أن الموج اليوم ليس موجا عاديا بل الموجة الواحدة قد ترتفع إلى أمتار هذه خشبه تقاوم الموج كصندوق موسى لما رمت أم موسى موسى في الصندوق في التابوت الله هو الذي يحرك لأنه الضامن وهو الكفيل وفي هذا نكتة أذكرها في آخر القصة وقف الرجل الدائم دهرا على البحر لا مركب يأتي ولا رجل ولا صوت ولا خبر فلما أراد أن ينصرف إذا بالخشبة تلعب أمامه في البحر تذهب وتجيب ولا تتحرك لا تمشي قدما كما كانت تمشي ولا هي ترتد مع الموت إنما انحصرت في متر فقال الرجل في نفسه لا تلوس طب أخذ هذه التدفئ بها من البرد وأخذ الخشبه يستدفئ بها ورجع مهموما فأتى بالقدوم وكسرها فإذا بصره فقرأ الكتاب فعلم أن الرجل حال بينه وبينه الظروف الجوية في نفس اليوم مساء ذهب الرجل المدين فأخذ ألف دينار أخرى وركب مركبا وذهب إلى صاحب المال فقال والله إنه لم يمنعني أن آتيك بمالك إلا أن البحر كما ترى تخفض مالك جزاك الله خيرا فقال له الرجل هل أرسلت لي مالا قال سبحان الله اقول لك لم اجد مركبا قال جزاك الله خيرا فان الله قد ادى عنك فرجع راشدا فرجع بالالف دينار راشدا انظر الله كفيل الله وكيل هذه القصه لو انها لم ترد في صحيح البخاري الذي هو أفح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ولا يوجد فيه إلا صحيحا لعددنا هذا أنه ضرب من الأساطير والحكايات الخيالية حكاها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة ليستفيدوا منها أخذ ألف دينار لأجل فقال ائتني بشهيد أو كفيل قال كفى بالله شهيدة كفى بالله وكيلة ليس معنى هذا أنني إن أخذت منك دينا ألا أكتبه إن ذلك كان في شريعة بني إسرائيل وقال علماء الأصول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينتقه فهل ورد في شرعنا ما ينتق هذه الأمانة أو أن يجعل الرجل ربه كفيلا وشهيدا في شرعنا الجواب لا إنما اتى استحباب أن يكتب الناس التداين فيما بينهم في ورقة نظرا لكثير من الغش الذي يقع يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إن أحببت أن نكتب الدين فبها ونعمك وإن اتمنتني وجعلت الله عز وجل كفيلا وشهيدا فإن الله يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربك فالله عز وجل افتح المجال هنا للأمانة بين الناس أن آخذ منك المال بدون فتح بدون كتابة هذا جائز لكن إن قلت لك أكتب هذا الدين لا يجوز لك أن تمتنع كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا لما وصل الله عز وجل لهذا الرجل وأرسل الخشبه إلى صاحبه صدق النية يستحيل أن يصدق الرجل نيته كلها لربه ولا يوفيه الله عز وجل حسابه مستحيل اخلص ضميرك مئة بالمئة يأتيك عون الله مئة بالمئة فإنك إن أخلصت نياتك تسعين بالمئة والعشرة هذه أين ذهبت بالتأكيد ذهبت لشريك ذهبت لبشر ذهبت لهوى نفس والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشر من أشرك بي شيئا وكذته وشريكه فالله عز وجل يوكلك إلى العشرة بالمئة هذه ولا تغني عنك التسعين بالمئة شيئا من أشرك بي شيئا وكلته وشريكه فهذا الرجل لما قال له صاحبه كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا قال له فذات أي أنا لا أريد أكثر من هذا تفضل خذ فوفى الله عز وجل عنه وجعل الخشبة هذه مأمورة ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يمشي الرجل في هذا الشارع فأقول لا أنا سأرجع إلى هنا إما أن يجد خيرا أو شرا فيجعل يقول لو أنني مضيت في سبيلي ما أصابني كذا الله هو الذي حول ناصيتك من هذا الشارع إلى ذات ليتم قدره ولتنفذ مشيئته إن أحد الصحفيين كتب يقول أنا أسرده فقط من باب العظة والعبرة بغض النظر عن المقال كله جمله اراد انه يشاهد مباراة كرة بين المانيا الغربية وهولندا في كأس العالم سنة 74. وسبعين انظروا الى المترفين فحدث على متن طائرة فقط ليذهب يتفرج ويرجع ثم عرضت له ظروف فتأخر عن موعد الطائرة دقيقتين. فوجد الطائرة أقلعة وبما أن له من نفوذ أمسك مدير المطار مسح الأرض به إزاي؟ لابد طائرة مخصوص تخرج الآن أنا أريد الماتش لا يفوتني قال وبعدما استعملت كل ما عندي من نفوذ وإمكانات لم اجد بدا من السفر لم اجد بدا من القعود قال فرجعت مهموما كافف البال تفرج على النطر في التلفاز وقرأ الجرائد في اليوم التالي وجد ان الطائرة هذه اصطدمت بجبل في سويسرا ومات كل من عليها لولا امن الله علينا لخسف بنا. وي كانه لا يفلح الكافرون اليوم الان عرف ربه والان عرف ان الله متصرف في الكون والان فقط عرف ان الله نجاه فكم من اماني في نفس الانسان تذهب نفسه حسرات انه لم يحصلها وانها فاتته ولو ان الله عز وجل اطلعه على لوح الغيب لعلم أن الله أرأف به من الام بولدها فهذا الرجل الضامن الرجل صاحب المال الله ضمنه وان الله ما استودع شيئا مستودع شيئا الا حفظه وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا ودع اخا له يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك لم يقل استودع الله مالك استودع الله جاهد إنما استودع الله العظيم دينك وامانتك